أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين حمدا يليق بجلاله وبعظيم سلطانه ومتتالي الائه ووافر نعمه وجزيل إحسانه وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين قائد الغر المحجلين وإمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن من أعظم القضايا بعد الإيمان بالله عز وجل وإن من أكبر المسائل بعد توحيد الله سبحانه وتعالى القضية التي بين أيدينا في هذه الخطبة إنها قضية تكفل بها الوحي وجاءت بها الرسل ونطقت بها الكتب إنها قضية البعث والنشور والخروج من الاجداث والقبور لفصل القضاء والوقوف بين يدي الله الكبير المتعال إن هذه القضية قضية أنكرتها الملاحدة واستهزع بها الكفار واستبعدها المجرمون واقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. هذه الآيات يقول فيها سبحانه أنهم قالوا إذا كنا ترابا ذلك رجع بعيد اي لا يمكن أن نرجع قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم فإن الأجساد التي دفنت وإن المخلوقات التي تحت التراب ووريت وإن التي احترقت وإن التي غرقت في البحار يعلمها الله ولا تختلط عليه اسماءهم ولا أشكالهم ولا ألوانهم ولا أسماءهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم نعم إن الأرض تنقصهم ولكن قال سبحانه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ فإن الله يحفظ في كتابه في اللوح المحفوظ كل من مات وكل من احترق في طائرة وكل من ابتلعه تمساح وكل من تمزق إربا إربا وكل من تقطعت أشلاؤه وكل من ذهبت في باطن الأرض أعضاؤه فإن الله جل جلاله قادر على أن يبعثهم ويقول الإنسان ائذا ما مت لسوف أخرج حيا فوربك لنحشرنهم والشياطين بعد أن قدم المقدمة المنطقية أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ويقول الإنسان أذا ما ميتوا لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا اي باركين على ركبهم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا في كل عصر طاغية وفي كل دولة متجبر هؤلاء لينزعنهم الله أمام الناس ويذنهم ويهينهم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم اولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا هكذا كانت قضية البعث والنشور وإخراج الأجساد من باطن الأرض من جديد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون ولذلك كان القرآن قويا في حجته بينا في براهينه وادلته في بعث الناس من جديد يا أيها الناس إن كنتم في غيب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرزل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ومثل البعث وترى الارض هامده فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن, إن, إن هذا الانتقال اللطيف من الحديث عن البعث وال. للحديث عن السماء التي تنطر والأرض القفرة التي تنبت ذلال على أن الناس يخرجون من قدرهم وأجداثهم بهذه الطريقة وإن الإيمان باليوم الآخر والبعث والنشور وبكل مفردات التي تبدأ بالبعث والنشور وهي إخراج الناس من باطن الأرض ثم بعد ذلك جمع الناس في مكان واحد يسمى الحشر فالبعث قبل الحشر والنشور هو البعث فالنشور أن ينتشر الناس وأن يقوموا وقد تحللوا في باطن الأرض ينزل الله عز وجل من السماء ماء ثخين كمنه الرجال فينبتون كما تنبت الحنطط من مجرى السيل. وتنشق عنهم القبور ويخرجون إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير هذا من أيسر ما يكون عند الله عز وجل أيقيم الناس وان يجمعهم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ليوم الفصل إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا يوم يخرج الناس من الأجداد. هذا البعث والنشور ولكن الناس دفنوا في أماكن شتى وفي بقاع مختلفة دفن اناس في الصين وبعض الناس غرقوا في البحار ولم توجد اجداثهم ولا جسسهم بعض الناس مات محترقا في طائرة لم يدرك له شيء بعض الناس مات منتشرا في بقاع الأرض وأرجاء المعمورة يبعثهم الله ويجمعهم في يوم وهذا يوم الحشر جمعناكم والأولين يجمع الله الأولين والآخرين وذلك حشر علينا يسير من ايسر الأمور على الله عز وجل وإن, استبعدها الماء وإن استبعد هذا الذين تشبثوا بالمادة الملاحدة والدهريون الذين لا يقرون بالغيب ولا يؤمنون بقضايا الآخرة فإذا خرج الناس من القبور وجمعهم الله عز وجل وساقهم إذا خرجوا من القبور بالنفخة الثانية فإذا هم ينظرون إلى الكون تتبدل معالمه وتتغير, وتتغير مكوناته الشمس كورت أي جمعت كما تكور العمامة ذهب بريقها وانطفأ ضوءها والنجوم انكدرت أي تساقطت والشمس كشطت أي ألغيت أي كشت في هذه الشهادة لا يجعلها معتبرة الكشت هو التغييد والإلغاء والشمس ألغيت يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان وردة الدهان وردة شديدة الحمرة فهي السماء الزرقاء تصير سماء حمراء وكانت وردة كالدهان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 ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خزولا تبدلت معالم الكون ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة حشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتم هنا فرادا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا سيرة الجبال كانت سرابة وتبدل الكون البحار سجرت البحار التي يرى فيها الناس الماء تتأجج لهبا ونيرانا وفجرت البحار أي ذهب الماء وجاء النار وخرجت النار من باطن البحار يرى الناس ذلك وعندها والناس قد حشروا وهم يحشرون ويجمعون وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد هكذا يحشر الله الناس يأتي كل إنسان معه ملك يسوقه وآخر يشهد عليه أو سائق ملك يسوقه وشهيد من أعماله يأخذه وإذا الناس يتجمعون في مكان واحد وعندها حملت الأرض او الجبال فدكتا دكة واحدة ويومئذ وقعت الواقعه والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفات سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت لإن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر اولو الالباب لذلك ذكر القرآن الناس القيامة بآيات تصدع القلوب وبآيات تخوف المؤمنين تجعل القلوب توجا القيامة الصاخه وذلك يوم التغابن يوم يظهر من الناس ويعلموا حقيقة ما فرطوا من أيامهم وأوقاتهم واعمارهم كيف أنهم ضيعوها في الملاهي والصوارف والشواغل مما لا ينفعهم عند الله عز وجل ذلك يوم التغاب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وإن القيامة يوم واحد لا أكثر من ذلك إنها يوم القيامة ويوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين إنها يوم, ال... يوم الطامة ويوم الصاخة والقارعة وهذه المسميات التي وردت في القرآن من أجل تخويف الناس إنه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه المعالم تبدلت والارض بدلت والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون عندها قالت عائشة رضي الله عنها والحديث في صحيح الإمام مسلم قالت يا رسول الله بدلت الارض غير الارض والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الارض في قبضة الجبار جل جلاله قالت أين الخلق وأين الناس قال هم في الظلمة لأن الارض سوف تظلم الشمس كورت والنجوم انكدرت والكواكب انتثرت أي دثرت الكواكب وذهبت ومحلت وذهب ضوها وأظلمت الأرض وعندها ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ونفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون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 قال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم أرضهم بيضاء عفراء لا معلم فيها لأحد أي ليس لأحد فيها معلم أرض جديدة لم يسفك عليها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة هذه الأرض تبدل ويؤتى بارض أخرى والناس على مقربة من الصراط إنك لو تمعنت هذه الأرض التي نعيشها حدودها حدودها وفواصلها وأين تنتهي ومن أين تبدأ ومعالمها لتبين لك أننا نعيش على أرض بقدرة الله جل جلاله وأن قدرة الله باهره وأن عظمة الله جليلة وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وعندها قد جمع الناس وحشروا قال صلى الله عليه وسلم لما سأله معاذ بن جبل والحديث في الصحيحين قال له يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا ما معنى أفواج يا رسول الله قال يحشر الله عشرة أصناف من أمتي قد ميزهم عن جماعات المسلمين وبدل صورهم يحشر الله عز وجل عشرة أصناف من أمتي من جماعات المسلمين من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من الأمم السابقة ولا من الكفار قد ميزهم عن جماعات المسلمين فبدل صورهم فمنهم القردة وبعضهم على صورة الخنازير وبعضهم منكسون أرجلهم اعلاهم يسحبون على وجوههم وبعضهم عمي وبعضهم صم بكم يترددون وبعضهم ألسنتهم قد تدلت على صدورهم يخرج القيح منها يتقذرهم أهل الموقف وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم وبعضهم أشد نتنا من الجيف وبعضهم يلبسون يلبسون ثيابا من قطران لاصقه بجلودهم قال صلى الله عليه وسلم فأما القرد فالقتات الذي ينقل الكلام بين الناس ويسعى بين المجتمعات دمارا وخرابا وفرقة وشتاتا ينقل كلام هذا لهذا وهو لا يعيش إلا في الأجواء العكرة نفسه مريضه وسريرته خبيثة وقويته سيئة لا يرضى أن يكون الناس احباء ولا يرضيه هذا ولذلك يسعى لأن يفرق بين الأحباء قال وأما الذين على صورة الخنازير فأكلت السحت والحرام والمكس أي الجبايه الذين يجبون أموال الناس بالباطل ويأكلون أموال الناس بالباطل جباية بقهر السلطان وبقوة القانون بغير وجه حق حتى ولو كان كذلك فإنهم يؤتئون يوم القيامة ومن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن هذا والله حقيقة وليكونن لأنهم من الأمة على صورة الخنازير قال أما المنكسون أرجلهم اعلاهم أرجلهم أعلاهم ويصحبون على وجوههم فأكلتوا الربا في الأمة كل من أكل الربا يأتي يوم القيامة منكسا قال وأما الذين تدلت ألسنتهم على صدورهم الذين يقولون ما لا يفعلون أما العمي فهم الذين يجيزون في الحكم كل من حكم حتى بين أبنائه وجاوز في الحكم فإنه يأتي يوم القيامة أعمى يحشرهم الله أكذا أفواجا وأما الصم البكم الذين يترددون الذين يفعلون الصالحات ويعجبون بها يفعلون الخير والصالحات ويقولون فعلنا ويعجبون بها وأما الذين قطعت أيديهم وأرجلهم فالذين يؤذون جيرانهم وأما الذين اشد نتنا من الجيف يوم القيامة أهل الشهوات والملذات ويمنعون بالرغم من ذلك حق الفقير أجرى عليهم الله المال وأعطاهم الأموال فإذا بهم ينفقونها في المعاصي الكورة والغنى والقنوات وإلى غير ذلك من الباطل وثم يتمتعون بالحرام ولا يخرجون حق الله عز وجل وأما الذين جلابيبهم ناصق بأبدانهم من القطران فقال السعاة إلى السلطان بالأقوال بينهم وبين السلطان وبين الناس الذين يقولون كلام الناس إلى السلطان ويؤلبون السلطان على مجتمعاتهم وعلى رعاياهم وعلى أممهم وعلى أقوامهم هؤلاء يأتون بهذه الصورة يا لها من صورة عجيبة يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يأتي الناس هكذا فإذا جاءت القيامة وحشر الناس على صعيد واحد ووقفوا ويأتي الجبار جل جلاله لفصل القضاء وجاء ربك والملك صفا صفا وعندها يبدأ يوم القيامة إنه يوم واحد ولكنه ألف سنة مما تعدون يوم واحد طوله ألف سنة يقف فيه الناس جميعا لا يجلس أحد ولا يتحرك أحد ولا يتكلم أحد هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون الفلسفة كلها في الدنيا هنا أيز في ناس في أي حاجة قلت مداخلة لو يا شيخنا ما في مداخلات هناك المداخلات دي هي نفس فلسفتك دي حتى هنا بعدين مداخل لو سمحت لك عندي راي راي عندك راي مع الدين عندك راي انت خلاص تعال يوم القيامة بشوف الراي يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همس والهمس حركات الأرض لمن تحتك فأنت طال عليك الوقوف الوقوف وطال عليك الموقف تحرك رجل وتقف على أخرى وتنزل هذه ترفع هذه هذه حركة الأرجل الهمس أما هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين جمع الله الرسل والانبياء وهم شهداء على أقوامهم والأمم وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة جمع الله الأولين والآخرين جمع الله جل جلاله الملائكة والجن ولنحشرنهم, ولنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية حتى الشياطين وحتى الجن وحتى البهائم تحشر ويقابل الشاة الجلحاء من الشاة القرناء لمن نطحتها ثم يسويها الله ترابا إذا كانت هنالك الشات عندها قرون نطحت شاتا بغير قرون أخذ الله للمظلومة الحق أخذ القرون وسلبها من القرناق واعطاها الجلحاء وقال لها انطحيها كما نطحتك ثم يسويهم بعد ذلك ترابا وعندها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يتمنى لو أن أمره قضيا كما يقول كما يقضى أمر البهائم إن الناس يقفون جميعا على صعيد واحد انسهم وجنهم وملائكتهم ورسلهم وجاء الجبار وطال وقوف الناس وعندها يستظل بعض الناس بظل عرش الرحمن السبعة الذين يظلهم وبعض الآثار التي وردت في أن كل مسلم تحت ظل صدقته يوم القيامة صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير أن كل مسلم يوم القيامة تحت ظل صدقته يقف الناس في ذلك اليوم وفي ذلك وفي تلك الساعة وهم ينتظرون بدء الحساب حتى إذا قال عليهم المقام مع الأرض العفراء والغبار الشديد والحرارة والوقوف والتعب والنصب عندها يقول أهل الإيمان اللهم أنقذنا من هذا اليوم ولو إلى النار قدنا إلى النار أرحنا من هذا الوقوف ولو إلى النار وفي تلك الساعة يقول إبراهيم اللهم إني لا أسألك إسماعيل ولا إسحاق ولكني أسألك نفسي ويقول عيسى عليه السلام اللهم إني لا أسألك مريم التي ولدتني ولكني أسألك نفسي عندها يبدأ الحساب بالشفاعة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم والشفاعه الكبرى سميت كبرى لأنها شفاعه في الإنس والجن والفجار والكفار والأبرار والأخيار والمؤمنين والكافرين المتقين والمجرمين كل الوقوف والملائكة وكل الأمم يريدون أن يبدأ الحساب يأتون آدم والناس وقوف فيأبى ان يشفع يقود نفسي نفسي ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله كما في الصحيحين ولا يغضب بعده مثله فنفسي نفسي اذهبوا إلى غيري فيأتون نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى كلهم يقول غيري غيري فإذا أتي إلى رسول الله والناس وقوف يقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها وقبل هذا يؤتى بجهنم وتقف جهنم لها سبعون الف زمام مع كل زمام سبعون الف ملك يجرونها حتى لا تتفلت ولو تفلتت لاكلت اهل الموقف وهذا يوم الجافيه اليوم الذي تجثو فيه الركب ويكثو فيه الخلائق على ركبهم اذا زبرت جهنم جثا كل واقف على ركبتيه وترى كل امه جافيه كل امه تدعى الى كتابها هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وعندها يقول انا لها أنا لها فيأتي الله ويسجد لله تحت عرشه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فيؤتى من المحامد ما لم يؤتى من قبل فيقول الله لا ارفع رأسك يا محمد سلتعقى واشفعت تشفع. يقول لله ابدأ الحساب ليبدأ الحساب ويبدأ الحساب بتطاير الصحف فأما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هؤلاء اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابيا، فهو في عيشة راضية تتطاير الصحف كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ثم يأخذ الناس الكتب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا بعدها يبدأ الميزان يبدأ وزن الأعمال تسلم الناس الصحائف التي سوف توزن والكتب التي سوف توضع ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وقد اختلف أهل العلم من أهل السنة هل الميزان واحد أم أن لكل فرد ميزان والذين قالوا أن لكل فرد ميزانه يصدروا بقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ولو وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين يوضع الميزان وله كفتان وورد في الآثار أن الميزان إذا ثقل في الدنيا إذا ثقل الميزان في الدنيا نزل إلى أسفل والميزان في الآخرة إذا ثقل ارتفع إلى أعلى كلما ازدادت الأعمال وكلما ثقلت كفة الميزان كلما ارتفعت كفة الميزان ورجحت وصارت أعلى وهذا يدل على أن ميزان الآخرة يختلف وهو ميزان ويمكن أن يكون ميزاناً واحدا يزن للخلائق جميعها وهو أسرع الحاسبين ربنا يحاسب العباد جميعا وكما يرزقهم يحاسبهم وهو أسرع الحاسبين والله سريع الحساب يحاسبهم جميعهم على كل الذي فعلوا وكل الذي قالوا وكل الذي عملوا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا عند الميزان أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقالوا لجلودهم لمن شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثولهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين أيضم العتاب ويقول ما متاسفين وما كنا قاصدين فما هم من المعتبين وهذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ما في اعتذار يوم القيامة قدم الله إليك كل الحجج والبراهيم وأقامك في الدنيا وزودك بالجوارح وأعطاك من الخيرات واسبغ عليك من النعم وتعبدك أن تعبده فإذا بك تخرج وتلحث خلف الشهوات وتجري خلف الملذات كل هذا لتعلم أن لهذه الحياة نهاية وأن نهاية الحياة ليست موت وتراب يهال إنما وقوف بين يدي الله الواحد القهار علمت نفس ما احضرت كل إنسان يعلم ما أحضرت وبعد الميزان ووزنة الأعمال ومنذ أن قام الناس وحشروا قردة وخنازير قبل تطاير الصحف وقبل الوقوف الموقف عرف كل إنسان نفسه وصنف كل واحد طريقة وعند تطاير الصحف يظهر ذلك وعند الميزان يتجلى ذلك بعد ذلك الصراط وقدم بعض أهل العلم الصراط اولا أنهم يحشرون على الصراط فإذا خرجوا من الصراط حوسبوا ولكن الصواب أن الصراط آخرة لأن من سقط في النار من الصراط لا يخرج بعد ذلك لحساب إنما الحساب قبل الصراط ويدفع الناس على الصراط والصراط مزلة اقدام وهي أرض ضحضة أي مثل الأرض الصلبة والتي فيها ماء يصعب للإنسان أن يثبت عليها وان يقف عليها وهو أدق من الشعر وأحد من السيف يمر علي تمر عليه الخلائق جميعا ولا ينقطع وكل الناس يمضون عليه منذ أن خلق الله الخليقة إلى قيام الساعة كل الناس يمر على الصراط وشعار الرسل اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم فإذا دخلوا الصراط كانوا على ثلاثة أقسام كما ورد ذلك في صحيح مسلم بعض الناس على جنبتي الصراط كالاليب مثل شوك السعدان أي خطاطيف تخطفه مثل السنارة مثل شوك السعدان شوك مقوس في آخره فرب مخدوش رب مخدوش أي تمسك به ولكن له من الأعمال أيضا وله من التفريق والغفلة فتمسكه ولكنه ينجو فرب مخدوش ورب مسلم ناجم وبعض الناس لا, لا يصله شيء ورب مكردس أي يقع تأخذه هذه الكلالين وتوقعه في النار وإن منكم إلا والدها أي الصراط كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونظروا الظالمين فيها جفية مكردس وهو جسر على جهنم نسأل الله ان يعافينا وان ينجينا وان يقوينا وان ينور لنا على صراطنا وإذا خرج الناس من الصراط إما إلى جنة وإما إلى نار الذين اتقوا نجوا وأهل النار دخلوا في النار ابتداء وتلك قدرة الله الباهرة وعظمه الله الجليله في أنه يجعل لهذه الدنيا نهاية لأن بعض الناس أحسن وبعض الناس أساء حكمته وعدانته تقتضي ان يحاسب الناس على ما قدموا في دنياهم وإلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا يمكن أن يكون هذا وما ربك بظلام للعبيد أسأل الله تعالى ان ينجينا وإياكم من أهوال القيامة ومن كربها ومن غمها ومن شدتها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 وذلك لأن الله عز وجل تحدث عن المكذبين باليوم الآخر ويل للمطففين هذا نتيجة لتكذيبهم بيوم الدين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم او وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين هذا نتيجة انكارهم للآخرة والقيامة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل ايان يوم القيامة ولك في قيامة وإن من أقوال الملاحدة المستهزئين من الأقوال السيئة الرديئة المخيفة ما تتناقله الألسنة وتلوكه الأفواه وهم يقولون نارا مضمونة ولا جنة مجهجة يا للهول ويا للتكذيب جنة مجهجها يريد ان يلعب وان يزدر في غيه وان يتمادى في ضلاله ويقول نار المضمونه ولا جنة مجهجها واحد تلقاه واقف في الميدان الناس ماشين يقول له يا السلام عليكم اروح صلاه العصر يقولون بيخش الجنه قبالكم تخش الجنه قبالكم حديقه من درمان الكبرى هي ولا شنو ولا حديقه عبود الجنه تخش الجنة قباله كيف؟ ولا بي ولا بلا صلاة؟ بدين ولا بلا دين؟ بتقوى ولا بغير تقوى؟ تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا مش اللي بتسكعوا في الميادين وضيعوا الصلاوات لا يقول لك نارا مضمونة ولا جنة مجهجة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل ايان يوم القيامة فجور معه جرأة شوف أي زول بيعصي الله؟ ليس بالضروري أن يكون مكذبا لكن الجريء في العصيان فيه ضرب من ضروب التكذيب. تلقاه بيعصي باستهتار يعصي لا ويضحك بكلم الناس أنا سويت وأنا عملت وبيضحك بل يريد الإنسان ليفجر أمامه فجور بجراه أمامه يعني بعلانيه يسال أيانا يوم القيامة وقال الذين لا يرتون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا هذا المكذبين سلوك المكذبين قال, قال الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك أصحاب النار أولئك مأواهم النار وهم فيها خالدون وانتقل القرآن للحديث عن سلوك المصدقين بيوم الدين يوفون بالنذر ويخافون يوما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 فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا شيء عجيب مصدقين لذلك أطعموا وفعلوا لانه لأن القيامة في في أذ في أذهانهم والآخرة في تصوراتهم ووجدانهم واليوم الآخر من عقائدهم ومن أركان الإيمان عندهم إنه من الإيمان إنه ركن من أركان الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر وبكل المفردات التي ذكرت الصحف والصراط والميزان والحشر والشفاعة كل هذه المفردات تؤمن بها وتعتقدها عقيدة وهذا يظهر على السلوك والجوارح أسأل الله أن يرد الجميع إليه ردا جميلا اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا إلهنا ويا سيدنا اللهم يا خالقنا ويا رازقنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزيد في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزيده في قلوبنا اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا رب العالمين اللهم ارزقنا شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم شفع نبيك فينا يا رب العالمين اللهم احشرنا في زمغته واجعلنا من جنده وحزبه المفلحين في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين واسقنا من حوضه شربة بيده لا نضمأ بعدها أبدا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا